الدرس الثالث الإسعافات الأولية واحد استمع إلى العبارات الآتية فأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور صندوق الإسعاف الأولي المسعف مركز صحي لوازم الإسعاف الأولي التنفس الصناعي ضمادات معقمة تذليك القلب سيارة الإسعاف ارتداء الكمامة